إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونكبه إليه ونعوذ بالله من شرور ينؤثنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا من إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين ورغي الله عن آله وأصحابه أجمعين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 وَتَقَطَّعَ اللَّهُ الَّذِي تَخَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يمعن الله ورسوله فقد فاته خوضا عظيما ثم بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير هذه هذه رسوله صلى الله عليه وسلم وشرب امور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه أنا أعلم أنه من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى أيها المسلمون أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله قمة الإسلام وفي سلسلة التحذير من الظلم والتحذير من صفات الظالمين ولذيما ونحن نعيش في أي في الأشهر الحرب التي يتضر أن نجعلها وسيلة لتريض النهوذ وتقويم الأخلاق وتهذيب العبادات والمعاملات على وقف سمع الله سبحانه وتعالى نتذاكر التحذير من الظلم الذي انتشر في أوصاق المجتمعات بشدة الصور ومختلف الطرق والمختلف الوسائل بل وصل الأمر إلى أن شثيرا من الناس يقعون بالظلم ويحسبون أنهم محسنون وفي حسرتنا هذه نتناول جانبا من جوانب الظلم المتشرة لا فيما في هذا العصر ألا وهو ظلم المرأة فالمرأة أصبحت مظلومة عند كثير من الناس مع أن الإفلام حافظ على مكانة المرأة جوهرة مكنونة وذهرت المخونة حماها من جميع وسائل الضرم، وحين جاء أعداؤهم الكلام بإعلامهم الزارد، ودعوا المرعى إلى ما يسمى بالحرية، واتبعهم كثير من الناس. بل كثير من المسلمين وقعوا بذلك في هلم المرة من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. الله سبحانه وتعالى ذكر الغرقة في القرآن الكريم في مجال العبادات وفي مجال المعاملات كما ذكر رجل عباده وما خلق الجن والانف علا ليعبدون وهذا تعميم القران يشمل الرجال والنساء وحين ذكر معرض دعاني عباده الصالحين وتوصلهم إليه بطاعاتهم وعباداتهم وتفرهم به عليه قال سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انتاء بعضكم من بعض الآيات وقال عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاكرمون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاكرمون مما كل منه او كثر نصيبا مفروضا. وقال سبحانه للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من حوله. وقال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيعون الله ورسوله أولئك فيرحمهم الله إن الله عزيز الحكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من, من تحتها الأنهار الآيات فهذه كلها دلالات واضحة في القرآن الكريم تذكر فيها مكانة المرأة في العبادات وفي المعاملات مكانتها المهمة فهي مشاركة مشاركة عظيمة في صناعة التاريخ في تربية الرجال وصناعة الأجيال فالمرأة مرهق الاولياء وحاضرة الاختياء وما من رجل له دوره بخلمة الاسلام والمسلمين الا وخلم المرأة مشديعة له وناصرة له بل كان نبي صلى الله عليه وسلم يستشير المرأة في الكضايا والامور المبصالية التي فيها نشر الإثلام وحماية البيان إن المرة كرمها الإثلام ورفع شأنها بعد أن كانت في ايام الجاهلية نهامة مزدرا لا كلمة لها ولا شأن لها محسوبة من الأثاث ومحرومة ماميرا تباع وتشترى وتوهب وتكترى لا قيمة لها في مجتمع الجاهلية فجاء الإكلام فانتبعها من برافل الظلم ومستلقعات العدوان ورفعها إلى صالح العدل ومكان الكرامة. واوجي العلو والمكانة. بتعاليم الإسلام، وقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر المرأة. فصماها بالصديقة. وهي سيدة مريم عليها السلام. سماها القرآن بالصديقة. ولم يطلق قد القرآن لك مفسد على رجل الا اذا كان نبيا من الانبياء. فهذا جلالة قدر وربعة مكانة للبراء في الاسلام. وقد اشهد القرآن بالمؤمنة الطاهرة النقية آسية امارات العود عليها السلام. فكان مكانتها وضربطه مثلا للذين امنوا امرأت في العون اذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجي من فرعون وعملك ونجي من قوم الظالمين. هكذا يشيد القرآن بالمؤمنات الصالحات التقيات بل يذكروا المؤمنات والنسبات والمؤمنات والتقيات في ذكر المسلمين والمؤمنين والمتقين فيأickedوا سبحانه ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والكادثين والكادثاء والصادقين والصادقات والصابرين والصادرات والخاشعين والخاشعات والمس gdzieś والمسفجدكات والصالبين والحافظين بروجهم والحاضرات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم موقرةً وأجراً عظيماً يشيد القرآن بالمرأة فالمرأة المسلمة لها مكانتها لها عمرتها لها حقوقها المحظورة لها مشاعرها المثمية فأوصاها بالحجاب الذي يفترها ويريدها العزة والشرف والقيمة والكرامة والمكانة. يا ايها النبي. يا ايها النبي كل لأزواتك وبناتك. ونساء المؤمنين. يدنين عليهن من جلابهمهم. ذلك عدنى ان يؤذين. ان يؤذين ان هن نكيات. مباركات. طاهرات. عزيزات. شريفات. مؤمنا يهرب الى جناب فيتجنبهم المجرمون ولا يؤذونهم باي صوره من صور الاذى لانهن فلكنا طريق الربعه الاسلاميه والمكانه الايمانيه والقيمه الشرعيه اذا اصرنا باتباعنا لتعاليم وحي الله سبحانه وتعالى واتباعهن لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون وإن ذكر النفوص هذا المجال لا له الوقت لكهراتها ولكننا نحذر من العودة إلى نور الجاهلية بضرب المرأة في هذا الزمان بل للأرض الشديد ان دو تماما كرمه انه, أنه يؤلمها كثير من المسلمين ويحكمون انهم يعطونها حريتها ويحكمون انهم يحسنون اليها بطريقهم ذلك يوم ان تركع الاب وهي ك ويحسن إليها وهو يقع في محر الغرم والإيذاء لها والتخريب لمستقبلها. حين يرد الأب عن بنته المطار تحت لغوط جاهلية وتحت صمر لا تبت من الإسلام ويظن أنه يرقيها السعادة والعدل بذلك وهو يرتكب جريمة ظلمها حتى تذرك فينا اليقص والعنوسة ويفوتها, ويفوتها وحتى يفوتها كطاه الزواج فتحرم من لذة ومتع الحلال المباح وربما ترتكب الحرام من جراء تلك العقبات الكعداء التي توقع في طريق زواجها وفي طريق متعة الحلال والسبب خالدية خل الذي يقع فيه كثير من الناس من حيث يشعرون او من حيث يشعرون. كذلك حين تترك المرة ووظائفها المتكاثرة ودرامها الذي يغريها من بيتها وينتبعها من وصف تربية اصطالها ويخطرها من وصف الحضانة. حضانة الام لابنائها خالجة واللاجة الراجة دون تفكير ودون نصيحة ودون ردع ودون توجيه فهذا ليس احسانة للبراء ولانما هو قرم للمرأة حيث تتوك في جهلها وفي جهالتها وفي نفسها وفي عواقبها الغير الهدبة والغير المهدبة والغير المهددة بخدود شرع الله سبحانه وتعالى فنسك الله عباده الله والنعلم أن المرأة لها قيمة في فسرها وفي حمالتها وفي حجابها وفي جلبابها وفي شرفها وفي ايمانها وفي حبها لكتاب الله سبحانه وتعالى وحفظها لطهارتها وفراتها وحفظها لعباداتها التي تسعدها في دنياها وفي أخراها فلنبقي أن يترك الأب بنته أو الزوج زوجته أو الأخ الكبير الوالي يترك مخته أو تترك الأم كذلك في مثل هذه المغامرات الغير المستوعبة تحت شعار الحرية او الحضارة او التقدم او نستلقى المجتمع الغربي والشرقي او الموضات او لذلك منهور التي تعد سلاما يجري وراءه كثير من السلطة الجهداء دون وعي او قانون شرعي دون وعي او قانون شرعي فلنفق الله عباد الله ونجنة كل مرأة والنسع جاهدين الى العدل فيها والإتمال لحكوبها والحراسة لفقيلتها والحفاظ على حياتها فإنها زرة مكنونة وجوهرة مصهولة ينبغي أن نحافظ عليها ولا نستطيع أن نحافظ عليها محافظة عدل إلا بتعاليم توجيهات الإسلام توجيهات القرآن توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا اولاد المهتدين اللهم اهد حك حق حقا وزق اتباعه والباق لباقه وزق اتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وصلحين في العالمين اقول قولي هذا ونستخدم الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا بليه انه هو الوافور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واشهدوا أن لا إله إذا الله وحده شريك لا شريك له وأن نبينا محمد عبد الله ورسوله قلّغ الرسالة والتنمانة ونفح الممة وجاهد الله حق جهاده حتى أته ويكير. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أسواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد أن الله عباد الله أيها المسلمون لقد اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرأة اهتماما عظيما اهتم بها أما واهتم بها أفتة واهتم بها زوجة واهتم بها بنتة وشرع لامته أن يهتموا بالمرأة فذرف عليه الصلاة والسلام من أجل المرأة الجمهور وحضر من اجلها الجموع ليوصي فيها بقوله اختوصوا بالنساء خيرا وبقوله خيركم خيركم لنهله وانا خيركم لنهلي وانما كان عليه الصلاة والسلام وانا خيركم لنهلي ليري الناس بالنفس للقدوة والنسوة وانا في النجاة والفلاح والنجاح أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله يقول لقد كان لكم في رسول الله قصوة حفلة وحين فضر عبد الله مسعود بي الله عنه مثل هذه الخطبة التي فيها الرصية بالنفاع والتحذير لهم من التغروج والصهور وحذر ربي الله عنه من ان المرة الثاغرة والواصلة والمستوصلة تدركها اللعنة وقال وانهن لما في كتاب الله فكانت مرات لها له صدي الله عنه وعن جميع الصحابة لقد القرآن او علمت ما في جذبتي القرآن فلقد اجد ما تقول فكان رضي عنه اما انك لو كنت كرأت القرآن فلقد قلت ما قلت الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمتوصلة والنامصة والمترمصة والبالجة والمتفلجة المغيرات لحب الله أيها المسلمون إن ارتكاب ظلم المرى في هذا الزمان أخذ عدة صور وصور متلوعة ومتلوينة فظلمت المرأة حين تركت دون تعليم بالجالب الشريعي المطهر في جالب القرآن الكريم والسنة النبوية فتركت ان تعلم امورا دنيوية فحسب بحثة فهذه مع عاصمتها ونفسها ونفس ادراكها واستيعابها لا تسعدها حتى تتعلم شرع الله سبحانه وتعالى بالقدر الذي تقيم به دينها واخلاقها وسلوكها وكذلك غيمة الوراء في صورة اخرى يوم استغلت في جارب راتبها طبعا في مكاها ورمتها مع حرمانها من زواجها وهذه صورة من الصور التي التي به المرأة وراء الجشع والطمع والدنيا كلها فانية والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من بات عاملا في ثر به في جف عنده قص يومه فكان ما الدنيا انتشار الحسد سبب غرما للبراء حين تهسد إذا كانت عندها نعمة وتزوج على رجل أقل منها بالنعمة يقولون من نعمتها هذا ستنفر إليه فلماذا تمنع من الزواج تحت هذه الزريعة فهذا ظلم من صور الظلم الذي أثار ظاهرة العنوسة في المجتبع المسلم كذلك لا أسى ما أقول إن من ظلم المرأة أن تمنع من التعدد لرجل ذي كفاءة العدل والإنقاف والفهم والإدراك لشرع الله وتعاليمه الظاهرة فإذا تمنع المرأة من التعدد يعد هذا من صور قومها إذا كانت تمنع من التعدد الذي لا يفل بحقوقها ولا ينكر بكدرها فإن الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين وهو الذي شرع هذا التعدد في كتابه الكريم وجاء الأعداء يفتحون مجال الحرام والصداكات واتخاذ الأحداث والسفاح ويمنعون التعدد الذي أحله الله سبحانه وتعالى فظهرت صور غريبة في هذا العقل لما يسمى بالمسيار أو زواج المسفاف أو زواج الخميس الجمعة أو زواج المتع أو ما شابه ذلك كل هذه الأمور ظهرت كبراكين بسبب ترييك الحلاة. ومحاربة من احنه الله سبحانه وتعالى. فلنفق الله عباد الله. ونعلم ما الكتب الذي اكاده الاسلام لما كانت وكرامة المرأة. فلنفع جاهزين في بكل ما نستطيع. اللهم اهدنا واهدمنا. واجعلنا اهزاة المفتدين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنا. وبالآخرة حسنا. وكما عزب النار. اللهم آت الهوسنا تكواها وذكرها أن تقعر من ذكاها أنت وليها مولاها اللهم حبّب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم إنا نسألك يا رحم الراهبين أن ترزقنا العلم والفقه والعدل والإحسان والإيمان وأن تجنبنا مساورة الظلم والطغيان إنك أنت السميع العليم اللهم ربنا يغذر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صل وسلم وبالك على نبينا محمد وعلى سائر النبيين ومرسلين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحساء وإيتاء بالقربة وينهى عن التحشَّن والمنكر والبغي يعذبكم لعلكم تفكرون فذكر الله يذكركم وذكره على نعمه يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما